Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum لله والصلاه بعد قال المؤلف رحمه الله باب وقت الجمعه قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى تنفسح لعقيل بن ابي طالب يوم الجمعه تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشيت تنفسح كلها ذل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة, قائلة الضحاء إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله قال باب وقت الجمعة أي متى وقت الجمعة الجمعة هو احدوا ايام الاسبوع وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة غير سمي بالجمعة اجتماع الناس للصلاة لان الناس يجتمعون فسمي بيوم الجمعة وقيل غير ذلك لكن هذا هو أشهر ما قيل عنه الاجتماع الناس وهو عيد الأسبوع صلاة الجمعة الصحيح أن, و... أن وقتها هو وقت صلاة الظهر هذا هو مثلا مالك ورواية لأحمد هو قول أكثر العلماء أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر القول الثاني أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الضحى. وهو ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا رواية لأحمد وقال بها طائفة المنسلف لكن الصحيح القول الأول أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. قال يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة يعني بساط الطنفسة هو البساط أو الفراش لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح على الجدار المسجد القربي أن يؤتبع بهذه الفرشة فتطرح توضع على الجدار الجدار الغربي لنقولنا إذا ارتفعت الشمس يكون الظل جهتيش الغرب فكلما ترتفع ينقص ظل قال فإذا غشيا يعني قطع التنفس كلها ظل الجدار التنفس لو أن عرضها 20 سانتي متر وظل الجدار ظل الجدار 100 سانتي في أول النهار في أول النهار يكون الظل يتعدى الطنفسة أي يتعدى الفراش وزائد عليه وكلما ترتبع الشمس ينقص الظل قال حتى إذا وصل الطنفسة الآن يعني بدأ وقت الظهر قال خرج عمر أرضى عنه وأرضاه فصلى الجمعة أي صلى الجمعة وقت صلاة الظهر قال ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل القيلولة هي نومة الظهر جاء في الحديث قيل فان الشياطين لا تقيل قال في يقيل وقائله الضحى الضحى يعني ارتفاع الشمس والمراد به اي وقت الظهر أشاهد من هذا الأثر أن عمر كان يصلي الجمعة وقت صرات الظهر وقلنا هذا هو الصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر نعم. قال وحدثني عن مالك أن عمر بن يحيى المازني عن ابن أبي صديق أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير نعم قال عن عمر بن حين المازني الأنصاري تابع ثقة عن ابن أبي سريض الأنصار أيضا وثقة أن أثماء بن أفهم صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل وهو موقع يبعد عن المدينة ما يقارب عشرين كيلو قال مالك وذلك للهجير أي التبكير وسرعة السير يعني أن عثمان رضو الله عليه صلى الجمعة في أول, و... في أول وقتها ما أن تزول الشمس صلى مباشرة لكي يقطع المسافة لأنه أراد أن يسافر قال وذلك للهجير قلنا الهجير هو وقت الظهر من هاجرة نسمي هجيرا لأن الشمس تحتر في هذا الوقت الهاجرة هي في احترار الشمس فعثمان والله كان يصلي الجمعة في أول وقتها إذا احترت الشمس نعم قال باب من أدرك رقعة من الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رقعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة نعم، قال باب من أدرك ركعة من الصلاة أراد في هذا الباب أن يبين أن صلاة الجماعة تدرك بركعة كاملة من أدرك الإمام في التشهد. الأخير فهذا لم يدرك الجماعة ومن أدرك الإمام ساجدا فهذا لم يدرك الجماعة لكن يكتب له من الأجر بقدر ما أدرك من الصلاة ومن أدرك الإمام راكعا وركع قبل أن يرفع الإمام فهذا أدرك الجماعة فالجماعة تدرك بركعة قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إذا دخل المصلي المسجد والإمام على حال سواء كان راكعا أو ساجدا أو يتشهد فليصنع كما يصنع الإمام جاء في سنة الترمذي بإسناد لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام أي إن كان راكعا فليركع وكان ساجد فليسجد أما ما يفعله بعض الناس ربما يدخل المسجد والإمام ساجد فينتظر غائما حتى يرفع الإمام هذا لا شك أن فعله خطأ روى مالك عن ناسع أن بن عمر إذا أدرك الإمام راكعا ركع وإذا أدرك الإمام ساجدا سجد وإذا أدركه يتشاهد تشهد الشاهد لنا المسلم إذا أدرك الإمام على أي صفة من الصفات فأنه يفعل كما يفعل الإمام قال مالك علي بن شهاب محمد بن مسلم الزهري اشتهر بنسبته إلى جده ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وهو تابع ثقة اسمه كنيته أبو سلمة عن بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني فقد أدرك صلاة الجماعة مفهوم المخالفة من لم يدرك ركع من الصلاة فلم يش فلم يدرك الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. نعم قال عن النافع وضمت معنا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أنه كان يقول إذا فاتتك الركعة فاتك السجدة يعني فاتك الصلاة فبن عمر المذهب ابن بن عمر أن من فاتته الركعة فقد فات صلاة الجماعة وقلنا هذا هو الصحيح بعض أهل العلم قال تدرك الجماعة بإدراك أي جزء من الصلاة سواء كان أدرك التشاهد أو أدرك السجود أو غير ذلك من أجزاء الصلاة فإذا أدرك المصلي أي جزء من أجزاء الصلاة فقد أدرك الصلاة لكن القول الصحيح هو, هو الأول كما أبوه مالك أن إدراك الصلاة بالركعة لكن يكتب له من العجر بقدر ما أدرك من الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عنا عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقط أدرك السجدة. أنه بلغه بلغات مالك. في الموطع 42 وأربعين الأصل في البلاغات أنها ضعيفة كما نص على لك الزرقاني في شرح الموطع الأصل في البلاغات أنها ضعيفة. وتنازعوا في البلاغات هل هي منقطعة أم معضلة قيل أن بلاغات مالك منقطعة وقيل أن البلاغات معضلة والمعبل من سقط منه إيش؟ اثنان على التوالي. وقيل أن بلغت مالك البلاغ قال بلغني يعني هناك رجل أبلغه إذن يكون فيه راو لم يسمع. فيه راون لم يسم فتكون إيش مبهمة ومبهم ما فيه راون لم يسم كان يقول حدثني رجل أبلغني مبلغ أت ما سميت من هذا الرجل لم تسم من هذا الذي أبلغك فالصحيح أن البلاغات من باب المبهمات ما في راون لم يسم مالك رحمة الله عليه اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة هناك أكثر من عشرين إمام من الأمة لا يروي إلا عن ثقة أكثر من عشرين منهم أحمد بن حنبل ومنهم أبو داود صاحب السنن ومنهم شعب بن الحجاج ومنهم عبد الرحمن بن مهدي ومنهم يحيى بن سعيد بن القطان وطائفة ومنهم مالك سأله رجل عن راوي عن راون فقال انظر إلى الموطأ ان وجدته فيه فهو ثقة ان وجدته فيه فهو, فهو ثقة ذكرى الصيوطي في تنوير حوالك فكان رحمة الله عليه لا يروي إلا عن ثقة فقالوا بلغني يعني هناك رجل أبلغه فهو ثقة عنده لأنه لا يروي إلا عن ثقة لذلك احتمل بعض الأمة بلغات مالك وقال إنها صحيحة ولا تضر فليس حكم بلغات مالك كحكم بلغات غيره كالمعلقات معلقات البخاري ليست كمعلقات غيره من أصحاب الحديث غالب كتب الحديث فيها معلقات سنن أبي داود فيها معلقات سنن الترمذ فيها معلقات سنن النسائي بن ماجا وغيرها من كتب الحديث فليس حكم معلقات البخاري كحكم ايش غيرها من المعلقات لذلك اهتم المحدثون ببلغات البخاري ولم يهتموا ببلغات غيره كذلك اهتم المحدثون ببلغ ببلغات مالك ولم يهتموا ببلاغات غيره بلاغات غيره على الأصل أنها ضعيفة لكن بلاغات مالك لا فيها خلاف على العموم هذه البلاغات وصلها ابن عبد البر كلها إلا أربعة حادث في كتاب التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد وصل كل البلاغات إلا أربعة أحاديث قال لم أجدها في كتب الحديث ثم جاء أبو عمرو ابن الصلاح صاحب كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح وصل هذه هذه الأربعة وجدها متصلة من طرق أخرى، لكن حقيقة أن الأربعة التي وصلها ابن الصلاح هي ليست كالتي في الموطع، بل ألفاظها تختلف، ألفاظها تختلف. الشاهد قال مالك أنه بلغ أن ابن عمر وزيد بن ثابت كان يقول الآن من أدرك الركع فقد أدرك السجدة أما قول ابن عمر فقد مر متصلا عن نافع ومقول زيد فقد وصله ابن عبد البر نعم قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الرقعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير عن مالك أنه بلغه عرفنا البلاغات من باب ما فيه راون لم يسم يعني مبهمات أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السيدة يعني من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع وكبر معه فقد أدرك الصلاة إذا خشي أن يرفع الإمام من الركوع والمسافة قريبة فلحرج أن يكبر ويركع ويمشي حتى يدخل في الصف إما جاء في البخاري أن أبا بكرة وأنه أرضاه أدرك النبي راكعا فركع دون الصف ودخل في الصف فقاله أن ابع سلم زادك الله حرصا ولا تعد أو لا تعد قيل لا ت... لا تعد الصلاة بل أجزئتك وقيل لا تعد أي لمثل هذا الفعل وكان يعني طائفة من السلف يفعلون هذا الفعل لكن إذا كانت المسافة بعيدة فإذا ركع لن يتمكن من إدراك السيدة إنما إدراك الركعة إنما هذا الفعل لمن كان قريبا من الصف قال ومن فدته قراءتي وما فاته قراءة أم القرآن يعني الفاتحة فقد فاته خير كثير نعم قال رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل قال حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها نعم قال باب ما جاء أي الباب الذي جاء في دلوك الشمس دلوك الشمس أي ميلان الشمس وغسق الليل هو ظلام الليل الظلام أقيم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل أي من ميلها إذا مالت الشمس فهذا الدلوك وإذا قطت الظلام فهذا قسق من قاسق أي قبال الليل قال مالك عنا عنا ابن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها أي إذا مالت الشمس في منتصف النهار فهذا هو الدلوك في قوله تعالى أقيم الصلاة الشمس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته داود بن الحسين ثقة إلا في روايته عن عكرمة إذا روى عن عكر ما فإنه ضعيف وهذا يسميه المحدثون الضبط المقيد الضبط نوعان ضبط المطلق وضبط المقيد الضبط المطلق هو أن يكون رعوي ثقة في كل حالاته نحدث من صدره فهو ضابط ثقة والحدث من كتابه فهو ضابط. نحدث في بلد فهو ضابط. نحدث في بلد آخر فهو ضابط. نحدث عن شيخ فلان فهو ضابط. ونحدث عن شيخ فلان فهو ضابط. أي على أي وجه من الوجوه. والثاني ضبط مقيد أي مقيد بوقت دون وقت. وبشيخ دون شيخ وهكذا. داود أنحدث عن أي شيخ فضابط إلا عن عن أكرمة مولى بن عباس سنو ضعيف هذا يسمى المغيد قال عن داود بن حسين قال أخبرني مخبر قول مخبر هذا قول مالك مالك لم يسمى الراوي الذي روى عنه داود هو عكرمة الراوي هو عكرمة لم يسمي مالك ليس لأن رواية داود عن عكرمة مضطربة لا مالك هنا لم يسمي عكرمة لم يقل عكرمة لأن رواية داود عن عكرمة هذه علة مضطربة ليس العجل هذا إنما لم يسميه لأن عكرمة اتهم بمثب الخوارج كما قال أبو داود كان يرى السيف كان يرى السيف وقلنا أن مالكا لم يدخل في الموطة إلا ثقات قالوا بأنه لم يذكر اسم عكرمة حتى لا ينبل روا عنه مالك عكر ما روى كثيرا عن ابن عباس روايته في المنطقة قليلة جدا نفس روايته في المسند مسند أحمد الشاهد أن مالك أن مالكا لم يسميه لكي لا يبجل ويعظم قيل أن عكره ما تابع عن مثل الخوارج وقيل أن رميه بمثل الخوارج ليس بصحيح حياتوهما ولم تثبت عنه نص على ذلك من حجر في هذه الساري لكن المشهور أنه كان يرى مذهب الخوارج فلعله تاب رحمة الله عليه فلذلك كان مالك لا يسميه في الموقع أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء في يعني إذا مالك وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته يعني دخول الظلام، فهذا هو تفسير رعاية. نعم. قال باب جامع الوقوت قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله. نعم هذا في يعني عظم صلاة العصر الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قيل هي العصر أفرضت في الذكر دون باقي الصلاوات لعظم شأنها أنعسل الله قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر وتر أي فقد أهلا وماله أي كأنه بسبب فقدانه لإدراك صلاة العصر كمن فقد أهله وماله هذا ندل على شيء ندل على أيضا من صلاة العصر نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلك يا رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت قال يحيى عن قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف نعم قال عن يحيى بن سعيد اي الانصاري اذا روى مالك عن يحيى بن سعيد فهو الانصاري واذا روى يحيى بن سعيد عن مالك فهو القطان اذا يحيى بن سعيد اثنان الرواة. الأنصاري شيخ مالك والقطان تلميذ مالك. قال علي حب السعيد أن عمر حب السعيد تابع صغير ولم يدرك عمر بن الخطاب. فهذا منقطع لكن قلنا أن ما مثلاً عليك الاحتجاج في في المنقطع انصرها من صلاة العصر أي بعد أن صلى صلاة العصر فوجد رجلا لم يصلي العصر أي جاء متأخراً إلى إلى المسجد فقال له عمر ما حبسك أي ما منعك أن تصلي معنا صلاة العصر جماعة. فذكر له عذرا من الأعذار. قال حبسني كذا وكذا. فقال عمر طففت أي نقصت والمراد نقص أجرك. التطفيف هو النقصان. ويل المطففين الذين ينقصون. الكيل في الميزان هنا قاله عمر طففت أي نغف أجرك قال مالك فيقال لكل شيء وفاء وتطفيف أي زيادة ونقصان الوفاء هو الزيادة والتطفيف هو النقصان نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصل الصلاة وما فاته وقتها ولم ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. نعم هذا يحب سعيد أنصارق لنا أنه كان يقول إن المصلي لا يصل الصلاة والذي يفوته من هذا الصلاة أعظم من ذهاب الأهل والمال. فيه بأن عظم الصلاة وعظم شأنها فيقول يحيى أن الذي يفوتك من الصلاة أعظم من ذهاب الأهل والمال نعم قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قديم على أهله أنه إن كان قديم على أهله وهو في الوقت فليصلي لصلاة المقيم وإن كان قد قديم وقد ذهب الوقت فليصلي لصلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه نعم قال مالك قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا نعم هنا قال مالك لو أن رجل مسافر ولم يصل الظهر في السفر وقدم على أهله صلاة العصر فهنا يصلي. الظهر صلاة مسافر أي ركعتين ما يتمها هذا قول اختاره طائفة من أهل العلم من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسافر إذا لم يصلي صلاة من الصروات الظهرة أو العصر مثلا ثم قدم إلى أهله فإنه يصليها صلاة مسافر لكن أكثر العلماء أنه يصليها صلاة سفر وهذا هو الصحيح صلاة مقيم وهذا هو الصحيح أكثر العلماء أن المسافر إذا لم يصل للظهر والعصر حتى قدم إلى أهله يصل إهتامة لأن الرخصة انقطعت الآن الرخصة مقيدة في السفر وانقطعت قال مالك وهذا الذي أدركت عليه الناس وهل العلم ببلدنا يعني إجماع أهل المدينة وإجماع أهل أهل المدينة هل هو حجة أم لا قولان لاهل العلم عند المالكية حجة نصحى ذلك الزرقاني المالكي وعند جمهور الأصوليين في أصول الفقه أن أجماع المد... أهل المدينة ليس بحجة نص عليه المرداو في التحرير وهذا هو الصحيح أن أجماع أهل, أهل المدينة ليس بحجة نعم. وقال مالك الشفق الحمر التي في المغرب فإذا ذهبت الحمر فقط وجبت صلاة العشاء وخرجت, وخرجت من وقت المغرب هذا ذكرناه نعم قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة قال مالك قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فاما من افاق في الوقت فانه يصلي هذا في القضاء قضاء الصلوات القضاء له حالتان له حالتان الحالة الأولى غضاء من نسي الصلاة أو نام عنها من نسي الصلاة أو نام عنها فهذا يصليها ما متى ما قام أو ذكر أو ذكرها سواء كانت صلاة أو صلاتين أو خمس صلوات أو أكثر من ذلك لو أن إنسانا نام يومين متواليين إذا قام من نومه يصلي صلاة يومين وراء بعض الفجرة ثم الظهرة ثم العصرة ثم المغربة ثم العشاء ثم الفجرة وهكذا هذه الحالة الأولى غضاء من نام أو نسي الحالة الثانية غضاء من زال عقله بإغماء المغمى عليه غضاء من زال عقله بالإغماء والإغماء نوعان الإغماء نوعان إغماء متعمد إغماء متعمد أي أن رجلا تعمد أن يغمى على على نفسه اما بشرب المخدرات مثلا فهذا متى ما أفاق من اغمائه يصلي الصلوات ولو كثرت مع الاسم يصلي الصلوات ولو كثرت عليه السائته لو أغمي عليه أربعة أيام أو خمسة أيام فهو آثم بشربه المسكر ويقضي هذه الصلوات كلها والثاني من أغمي عليه من غير عمد أما بسبب حادث أو أصابه مرض ومن شدة المرض أغمي عليه فهذا إذا أفاق في نفس اليوم مثلا أغمي عليه الفجر وأفاق العصر فاته وإيش الفجر والظهر فهذا يقضي مباشرة عند جماهير العلماء يغضي مباشرة لأن عمار بن ياسر كما رواه الدارقطني قطني أقمي عليه أول النهار فأثاق آخره فقضى الصلوات عمار أقمي عليه أول النهار وأفاق آخر النهار فغل الصلاوات الحالة الثانية إذا أفاق بعد يوم أو أكثر وهذه مسألة خلافية هل يقضي أم لا؟ قيل لا يقضي وهو مذهب عبد الله بن عمر كما هنا ذهب عقله فلم يغض الصلاة. وذهب بعض السلف قالوا إذا كان أثاق في يوم أو أقل من يوم يقضي، وإذا كان أكثر من يوم لا يقضي، وهذا هو الصحيح. هو اختيار طائفة من المحققين. إذا أفاق بعد يوم فهذا يقضي وإذا أفاق بعد يومين أو ثلاثة أيام فإن لا يقضي الصلاة وهنا الكلام عن الصلاة الفريضة أما النافلة فلا فلا يقضيها من أقمي عليه وأفاق فإن هو يصل الفريضة إلا إذا أفاق في النهار وفتت مثلا نافلة واحدة مثلا نافلة الظهر فهذه قليلة ولا حرج أن يقضيها أما إذا كثرت النوافل عليه فإنه لا يقضيها إنما يقضي يقضي الفريضة قال مالك قال وذلك فيما نرى والله أعلم هنا مالك يرجح أي القول راجع عندنا والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يقضي أو فإنه يصلي مالك يرجح أن من أفاق في نفس اليوم فإنه يقضي وأما إذا أثاق اليوم الثاني فأنه لا يغضي نعم قال باب النوم عن الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرص وقال لبلال اكلأ لنا الصبح wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu wa qala Bilal ma qaddiralah thumma muqabilul fajar faqhalabathu aynahu falam yastaqith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilal wala ahad min ar-raqq hatta darabat humush-shams fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Bilal ya Rasulullah اخذ بنفس الذي اخذ بنفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتاد فبعث رواحلهم واقتاد شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاه من نسي الصلاه فليصلها اذا ذكرها فان الله تبارك أقم الصلاة لدغري. نعم بعد قال. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق طريق مكة ووكل بلال أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم An yarkabu hatta yakhirju min dhalikal wadi. Waqala inna hadha wadin bihi shaytan. Farakibu hatta kharaju min dhalikal wadi. Thumma amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama An yanzilu wa an yatawadda'u. Wa amarah bilalan an yunadiya bis salah au yuqim. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bin nas. Thumma ansarafa ilayhim. Wa qatra'amin faza'ihim. Faqala ya ayuhannas. Inna Allaha qabada arwahana walau law sha'a la raddaha ilayna fi heenin ghayr hadha fa idha raqada ahadukum anis-salah aw nasiyaha thumma fazi'a ilayha qal yusallihaha kama kana yusallihaha fi waktiha thumma altafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila Abi Bakr fa inna shaytana ata bilala wa huwa qa'imun yusalli fa falam fa lam yazal yuhaddi'u كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله قال باب النوم عن الصلاة أي من نام عن الصلاة ثم استيقظ ماذا يفعل النائم عن الصلاة لا يخلو من حالتين إحداهما أن يكون لوحده وليس معه أحد فهذا يصل للصلاة مرتبة نام عن الظهرة والعصرة والمغرب يصلي للظهرة ثم العصرة ثم المغرب مرتبة أو يكون جماعة ناموا عن الصلاة جماعة فهو أيضا يصلونها مرتبة قال البخاري قال باب قضاء الصلاة الأولى في الأولى إرادة إيش؟ إرادة الترتيب ثم ساق حديث عمر أنه لغي أن نبيع سلم فقال يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وكان في غزوة الخندق فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال حضرق الله حرق الله عليهم قبورهم فأمر بلالا أن يؤذن فصلوا العصر بعدما غربت الشمس ثم صلوا المغرب الشاهد إذا كان الرجل لوحده فإنه صلي الصلاة مرتبة أو كانوا جماعة فإنه صلوه أيضا مرتبة هذه الحال الأولى الثانية إذا كان مأموما كان مأموم فازدت المغرب ودخل المسجد والناس يصلون العشاء أو الظهر ودخل الناس يصلون العصر عاما بالنسبة للظهر والعصر يقولون ينو الظهر ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر وإنما خلاف العلماء في المغرب والعشاء قيل إنه إذا دخل المسجد ومصلون العشاء يصلي معهم العشاء وهذا قول الجمهور العلماء يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي صلاة المغرب قال يا شيخ الإسلام في الفتاوى هذا قول الجمهور قول الجماهير ثم تنازعوا بعد ما يصل المغرب هل يعيد العشاء أم لا والصحيح لا يعيد العشاء هذا هو الصحيح بعض علماء قال يدخل معهم بنية المغرب فلا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ولا يتابعه لكن هذه مخالفة للإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه رواه الشيخان فلا ينبغي للمسلم أن يخالف الإمام فقول صحيح أنه يصلي معه الصلاة الحاضرة ثم يقضي بعد ذلك هذا هو ملخص ما جاء في هذه الأحاديث المرسلة علي بن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله هذا مرسل لكن جاء متصلا علي بن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة قال أنه سلم حين قفل أي رجع من خيبر أي قدد خيبر أسرى الإسراء هو المشي ليلا سبحان الذي أسرى بعبده أي ليلا قال حتى ذا كان من آخر الليل عرس التعريس هو نومة آخر الليل من نام آخر الليل يقال يشعر رسا فقال لبلال اكل لنا الصبح يعني حرصنا حتى الصباح فنام بلال رضي الله عنه فما استيقظوا حتى والشمس قد خرجت فصلوا النافلة ثم مع ذلك صلوا صلاة الفجر فبين عليه الصلاة والسلام أن من غلبها النوم ليس مفرط إنما التفريط ليش في اليقظة فمتى ما استيقظ العبد يصلي الصلاة ولا يؤخرها لغة تعالى واقن الصلاة لذكري أي متى ما ذكرت الصلاة صلاة مباشرة وبعده حديث زيد بن أسلم أيضا مرسل لكنه كما قال ابن عبد البر روى متصلا من وجه آخر نعم قال باب النهي عن صلاة ابن الهاجرة قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة وقال اشتقت النار إلى ربها فقال يا ربي أكل بعض بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف نعم قال أنه عن صاب الهاجرة قلنا الهاجر هي شدة الحر إذا اشتد الحر فون المسلم يؤخر صلاة الظهر الحر يشتد الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة ظهرا يعني ثلاث ساعات هذا أشد وقت الحر من الثاني عشر إلى الثالثة بعد الثالثة يبرد الجو نسبيا السبب النهي عن الصلاة إذا اشتد الحر لكي لا يذهب الخشوع إذا كان الجو حاراً والمسجد حار جدا فإن رجل سوف يصلي بلا خشوع يفكر متى تنغض الصلاة ويرجع إلى أهله لكن إذا صلى والجو باردا فإن الخشوع لن يذهب عنه قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أيضا ليش مرسل وقلنا مالك يرى الاحتجاج في المراسيل وأعطاه ثقة وهذا حديث جاء موصولا عن أبي ذر الغفاري إن شدة الحر من سينح جهنم فيه جهنم أي حر جهنم شدة حرها فهنا يبين عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر هو من شدة إيش؟ حر جهنم وجهنم من أسماء النار جهنم ولضاء والنار أسمعه كثيرة إذا تعدد إذا كثرت أسماء المسمى دل على عظمه قال فإذا اشتد الحر فأبردو عن الصلاة الإبراد يبدأ بعد الساعة الثالثة أي قبيل صار العصر ليس كما يظن بعض الناس أن المراد بالإبراد أن تؤخر الصلاة نصف ساعة أو ساعة ليس بالصحيح إذا أخرت الصلاة ساعة فأنت لازلت في الحر إذا كان يؤذن الساعة الثانية عشر أخرتنا الواحدة الواحدة أشد حراً من الثانية عشر إذا أخرت الثانية فهذا أيضاً أشد حراً الثالثة حر بعد الثالثة بقليل يبدأ ينجلي الحر قليلا فالمراد بالإبراد قبيل وقت العصر هذا هو الصحيح قال فأبرد عن الصلاة أي, أي أخر حتى تبرد الأرض تبرد الأرض وقال اشتكت النار إلى ربها فيه بيان أن النار مخلوقة وأنها موجودة الآن وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تثنيان أبدا اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا أي نار تأكل نار فآدن لها بنفسين في كل عام أي ريحين نفس في الشتاء وهو الزمهرير البرد الشديد ونفس في الصيف الصيف شدة الصيف تبدأ في تاريخ خمسة ستة ميلادي وشدة البرد يبدأ خمسة ثمعشر ميلادي أي بينهم كم ستة أشهر هذا أشد الصيف وأشد وقت الشتاء يبدأ الحر الفعلي خمسة ستة اليوم خمسة ستة ميلادي اليوم ويبدأ شدة البرد خمسة عشر ميلادي يسمى مربعانية الصيف وربعانية الشتاء أي أربعين يوما يمكث هذا الحر في الصيف واربعين يوما يمكث هذا البرد في الشتاء نعم قال وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة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 نعم قال عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان روى عنه مالك 63 حديث وأثر في الموضع 63 عبد الله بن ذكوان يلقب بأبي الزناد أبي الزناد لقب وليس كنيه اللقب في لغة العرب هو ما أشعرى بمتحن أو ذم. البطل الشجاع هذا متح. أوكي. الجبان الضعيف والحدائق هذا ذم. فهذه ألقاب. فاللقب ما أشعرى إيش بمتحن أو ذم. أما الكنية لا ليس فيها لا متح ولا ذم أبو محمد أبو صالح أو أبو أحمد فالكنية لا تشعر بمتح ولا ذم هذا الفرق بينهما بين اللغب والكنية اللغب ما أشعر بمتح أو ذم والكنية لا تشعر بمتح ولا ذم لكن هنا أبو الزناد ذم، فكان يغضب رحمة الله عليه من هذا اللقب قال سفيان كان عبد الله بن ذكوان يغضب من قولهم له ابو الزناد كان يغضب من هذا اللقب وتنازعوا في معنى ابو الزناد غيل الزنات من الحجارة الزنف التي يشعل فيها النار وقيل أبو الزناد بن الزند العظف يسمى زندا قيل أنه كان كبير الشاهد أنه كان يغضب من هذا اللقب الأعرج أيضا لقب لعبد الرحمن بن هرمز لكنه لم يكن يغضب من هذا اللقب عن أبي هريرة لهب طائفة من المحدثين أن أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم ذكر إذا اشتد الحرق فأبرده في الصلاة وقد مر معنا نعم باب النهي قال باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغذية الفم قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذين بريح الثوم نعم من أكل بصلا أو كراثا، فإنه لا يأتي للمسجد لكي لا يؤذي الناس برائحة الكريهة قال عليه الصلاة من هو ابن آدم أذية المسلم محرمة والذين دون المؤمنين مؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا ويثنى مبينا وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين قل ومن اللاعنان يا رسول الله قال يتخلف في طرق الناس أو ظلهم اتقوا ما يجلب عليكم اللعن أشهد أن كل ما فيه أذية أذية المسلمين لأنه محرم فالذي يأتي وله رائحة رائحة كريهة إلى المسجد يتأذى من حوله من هذه الرائحة فهذا لا شك أنه يعثم إن كانت عمدا يريد إيش أذية المسلمين بهذي الرائحة. الله قال على سام من أكل من هذه الشجرة يعني راحت يعني ذات الرائحة الكريهة إما بصل أو ثوم أو فجل أو كراث فلا يقربنا مساجدنا أي لا يصلي في المساجد يصلي في بيته. المسجد له, له مكانة ينبغي أن ينظف وأن يطيب لأن تأتي هذه الروائح وتنتشر في المسجد وتؤذي الناس قال يؤذينا بريح الثوم فمهما فعل الإنسان للثوم فإن راحت راحت تبقى حتى وين أمات وطبخن تبقى سبحان الله فيه بعض بعض الروايح الشاهد من هذا أن كل من فيه رائحة المحرمة فإن رائحة سيئة فإنه لا يأتي المساجد لكي لا يؤذي المسلمين نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم ابن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطفاه وهو يصلي جبدا الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه نعم هذا غالبا ما يحصل في الشتاء قد يغطي المصلفاه في الصلاة من شدة البرد جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطي المصلفة صح والألباني نهى أن يقطي المصلفة يعني فمه هنا سالم كان إذا رأى الإنسان يصلي وقد قطف فمه كان ينزع اللثام لكي يظهر الفم فهذا من هيون عن من هي أن يصل الرجل وقد قط فمه؟ نعم. قال كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك أن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني. وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله ابن زيد بن عاصم نعم فدا ابي وضوء ففرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثه ثم غسل وجهه ثلاثه ثم غسل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 والطهارة نوعان طهارة حسية وطهارة معنوية الطهارة الحسية هي رفع الحدث وزوال الخبث وهي المراد هنا رفع الحدث إما حدث أكبر أو حدث أصغر والزوال الخبث أي النجاسات إما على الثياب أو البدن يزينها الإنسان هذه الطهارة الحسية المحسوسة والثاني طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والبدع الخرافات، فيمغ على المسلم أن يطهر قلبه من الشرك ومن البدع والخرافات والدجل كما هو مأمور بالطهارة الحسية كذلك هو مأمور بالطهارة المعنوية قال تعالى وثيابك فطهر قيل طهر قلبك من الأرجاس أرجاس الشرك هذا قاله طائفة من المفسرين فقيل وثيابك فطهر أي اغسلها هذا أيضا الطهر أيش الحسية واو أيضا قال به طائفة من المهدين قال باب العمل في الوضوء الوضوء بضم الواو فعل الوضوء فعل الوضوء والوضوء بفتح الواو هو الماء المعد استعمال إذا عندنا وضوء ووضوء بضم الواو هو الفعل يعني المصدر وفتح الواو هو الماء المعدل الاستعمال قال على عن عمرو بن إحي المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم المازني فيه اثنان من الصحابة عبد الله بن زيد فيه من عاصم المازني وفيه الذي رأى الأذان غنصاري وكان من أصحاب رسول الله عليه السلام قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضى أي طلب منه ليش أن يعلمه صفة الوضوء قال عبد الله نعم أسوف أريك كيف كان يفعل عليه السلام في الوضوء قال فدعا بوضو بفتح الواو أي الماء فأفرق على يديه مرتين مرتين أي غسل يديه أولا واليد في اللغة المرضى يعيش الكف كف الإنسان تسمى يدا قال ثم تمضمض واستنثر أي أخذ غرفة واحدة تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بهذه الغرفة بعض للفم وبعض إيش للأنف، ولا يفصل بينهما، كما جاء في الحيث آخر عند البخاري بغرفة واحدة، تمضى واستنشق واستنثر بغرفة واحدة، أي غرفة واحد للفم والأنف، ولم يكن يفصل، فأكثر الروايات بعدم الفصل بين المضى والاستنشاق وجاء في صحيح بن السكن وهو الآن كتاب المفقود عن شقيق بن سلمة التابع ثغة المخضرم أن عثمان وعلي وعليا كان يفصلان بين المضغ والاستنشاق ويقولان هكذا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ان يفصل لكن كما قال المبارك فوري ابو العلاء في تحفة الاحولي شرح سنن الترمذي قال الخلاف هل يفصل بين المضغ والاستنشاق او لا يفصل ليش خلاف صحة وعدم صحة كلا الحالتين صحيحة إنما الخلاف خلاف أفضلية إيش الأفضل فقط خلاف أفضلية ولا شك أن الأفضل عدم الفصل لأن الروايات التي جات في الصحيحين بعدم الفصل قال ثم كمضمض المضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو سحب الماء من الأنف بنفس، والاستنثار هو خراج الماء من الأنف بنفس. ثم قصّل وجه ثلاثة بكلتا يديه يغسل الوجه هكذا من منابع الشعر إلى الذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا جاء في رواية بكف واحدة هكذا في الصيحين جاء في الصيحين فقشر وجهه بكف واحدة وكلا الفعلين صحيح كلاهما صحيح قال ثم قشر يديه مرتين مرتين إلى المرفقين هذا هو المرفق قسل اليمين ثم الشمال ثم مسح رأسه بيده هكذا مسح الرأس يفعل هكذا بيديه يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى غفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة قال البخاري باب مسح الرأس مرة واحدة وجاء في الصحيحين. فمسح برأسه مرة واحدة. حديث عبد الله بن زيد. وهذا نص واضح. قال فأقبل ب... بهما يعني بيديه وأدبر بدأ مقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه ثم قسل رجليه ثلاث مرات اليمين والشمال هنا لم يذكر البسملة وهي سنة المؤكدة وقيل واجبة حديث أبي هريرة لاوض لمن لم يذكر اسم الله عليه ورواه أبو سعيد الخدري ورواه سعيد بن زيد وله شاهد بمعناه عن معاذ توظّوا بسم الله القائلين بسم الله جاءت حديث كثيرة في البسمة يقوي بعضها بعض أما قول الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء لما قيل يا أبو عبد الله البسمة هل صح فيها حديث قال لم يصح في هذا الباب شيء وفي رواية وحديث أبي سعيد أحسن ما في الباب ذكره أبي عبد الهادي في التنقيح ألف الإمام الحافظ الفيروز عبادي صاحب كتاب عون المعبود شرح سنة أبي داود ألف رسالة صغيرة في معنى قول المحدثين لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح قال هنا نفو الصحة ولم ينفو ما هو دون الصحة يعني الحسن فإذا قال أحمد لا يصح هنا نفو الصحة ولم ينفو الحسن أحاديث البسمة يقوي بعضها بعضا فهي حسنة بمجموعها وقد تصح ذلك قال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسمة فالمسلم المسلم يبدأ بالبسمة بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم لا حرج في ذلك وهو قول الجمهور ثم يغسل يديه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر بكف واحدة وهو الأفضل، وإن فصل فلا حاجة في ذلك. ثم يغسل وجهه إما بيديه وهو الأفضل أو إيد واحدة. ثم يغسل يده اليمنى من أصابعه إلى المنفق يبلف اليمنى. ثم اليسرى ثم يمسح رأسه يبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرجع لكن قبل مسح الرأس واليدين وغسل اليدين إذا قسل وجهه يخل اللحيته إن كان كث اللحية قال عثمان بن عفان كما في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلي اللحيته وله شاهد عن, عن أنس بن مالك وشاهد آخر عن عمار بن ياسر وشاهد آخر عن عبد الله بن عمر وهي ويكال فيها ضعف يسير إلا أنها يقوي بعضها بعض فينبق على المسلم إذا كان كث اللحية يعني يخلي اللحيته وأهل عندنيسيا غالبا أنهم ليسوا بأهل لحن طويلة ففيهم غصن الوجه ثم يغسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه يبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع ويمسح معهما الأذنين كما جاء في الحديث الأذنان من الرأس الحديث وكان ضعيفا إلا أن له طرق كثيرة يتغوى بها ولا يأخذ لأذنيه ماءا جديدا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ أذنينه ماء جديدا إنما كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر كما سوف يأتي إنما مسح الأذنين بنفس الماء الذي يمسح به الرأس إلا في حالة واحدة إذا جف الماء جف الماء مسح رأسه ثم نشف الماء ذهب الماء لا حرج أن يأخذ لهم معا جديدا لا حرج في ذلك ثم يغسل الرجله اليمنى إلى الكعبين وهم العظمان الناتئان في مفصل القدم والساق الكعبان هم العظمان الناتئان أي البارزان في مفصل القدم والساق يغسل إلى الكعبين لغاية تعالى وأرجلكم إلى الكعبين إن زاد على الكعبين أو في اليدين تعدى المرفقين قال نعيم رأيته أبا هريرة يتوضى فغسل يديه حتى شرعه في العبد أي تعدى المرفق ثم غسل يديه حتى رفع إلى الساقين أي تعديش الكعبين فقلت ما هذا يا أبا هريرة قال هكذا رأيت أن النبي عليه السلام يفعل هكذا رأيت أن النبي عليه السلام يفعل الحديث في سع مسلم وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجّلين من أثر الوضوء هذا فضل له الوضوء أنهم يعرفون يوم القيامة بالغرّة والتحجيل الغرّة هي اللمعة في الوجه والتحجيل من الحجل هي اللمعة في اليدين والقدمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يتوضى لا يعرف يوم القيامة ليس هو لا قرة ولا تحجيل فإذا رفع الذي توضى زاد على محل الفرض فهذا لا حرج فيه والاكتفى على محل الفرض فأيضا لا حرج فيه في ذلك ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن الله لا شريك له واشد أنه محمد عبد رسوله كما في صحيح مسلم من حديث عمر وإن زاد كما في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا في ذلك وهي زيادة ثابتة هناك ذكر آخر رواه ابن السنة في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري قال قال أن أبع من قال بعد الوضوء سبحانك الله وحِمْدُكَ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق ولا ولا يفتح إلا يوم القيامة وتنازعوا هل هو موقوف أو مرفوع على قول المشهورين هذا وكان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أسرى أن ينفعنا ما سمعنا وينفقنا ما يحبه ويرضى هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد